لأن أولاد المرأة أن تبدي شيئا من حريها كيف؟ كان ويظن في المرأة ليعلم ما يخفين من زيادتهم مع, مع أن تعلم ولا ترى فكيف إذا لبس المرأة حريا وحريا جذابا في ذراعيها أو في ساقيها؟ وأخرج في تلك الناس فإنه يكون أشد تحيين ولهذا لا يجوز المرأة أن تلبس الحري وتبذل ذراعة للناس ثالثا يا أيها الذين آمنوا إذا نمجل الصلاة يوم جمعة فسعوا إلى ذكر الله وذل ربعين البيع والشراء أنه حيات مباح فإذا كان يواجه فكي واجبه الصلاة الجمعة كان حراما مين وقاعدة الصلاة يلوى العقد بيع لأنه لا يوجد أن يكون هناك خصوصاً هل الأذان الثانية؟ هل الأذان الثانية؟ هل لديه مجيلة؟ لا، لأن هذا هو معروف في المدى الآية وتحمل الآية عليه. شخص، النكاح، هل لا ده مساري يعني ماذا يقول له الوقت يعقدون زواجه أي حاضرين هوا زواج؟ وشلون سال سأل لكنه حقيقي أربعة يبطل هم يقولون يقول بعض أنه لا أقول لأنه ليس ببيت والله سبحانه انما نهى عن البيت ولكن قال بعض العلماء انما نهى الله عن البيت لانه هو الاكثر معتادا ولانه هو السبب الذي جعل الصحابه من عند الرسول عليه الصلاه والسلام ليتلقوا هذه التجاره فيقول ذكر البين ليس من باب التخصيص ولكن من باب ذكر الغالي وأن كل ما ألها عن ذكر الله وعن حرور الأسراث فإنه يقع باطل وعلى هذا سنقول لهؤلاء الذين يريدون أن يعرفوا السواج هذا الوقت انتظروا من مجلس ساعة حتى انتظر قريب والجمعة والجمعة على هذا الخياس الشيخ يكون هو من البال الأولى ويكون أبطل من البيع ممكن يفوت أما هذا العقد لا يفوت ينتظرونه ويعرفوا بعد الأسراث ف... وإن كانت الله رحم الله كافر أننا عقدنا الكثير من الآن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 قليلا قليل نادم وإلا هو ربما يكون بعد إنشغال إنه على المساحة أشب البيع نعم وعلى كل حال الحمد لله على ما فيه الساعة نقول بدل من ان يُعقل في هذا الوقت سجوا أخر ما فيه بدل الوقت نحن ساعة واحدة اثنين فينا فينا الأمر في الواقع فينا القاعية الثادثة والستون إنما المشكور من المذهب عند إيش لا يا نسيس <تصفيق> قالوا يصح النكاح وسائر العقود ما عدل بيع وما بمعنى مثل إجارة أما بغيت النكاح بيع وبغيت العقود فإنها تصح وعلى ذلك بأنها نادرة والنادر لا حكم له وفي وجه آخر من المذهب أن النكاح وسائر العقود لا تصح لأن العلة الموجودة في نهاية البيع موجودة فقاعدة السادسة والستون من قواعد القرآن أنه يستجلب لا قول على ما صدرت عنه من من الأخلاق والصفات وهذه قاعدة جليلة فإن أكثر الناس يقصر نظره على يقصر نظر نظره على يقصر نظره على يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك القول أو الفعل من دون أن يفكر في أصله. في أصله وقاعدته التي أوجب صدور ذلك الفعل والقول والقول والفطن اللبيب ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لازم لهذا أو هذا ملزم لهذا وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى جليل ولكن لشد الحاجة إليه أوردنا على اوردنا على أسلوب آخر فمن ذلك أن قويا ولكن لشد الحاجة إليه أوردنا على أسلوب آخر مم. فمن ذلك ان قول الله لو قال أوردناه اوضح نعم ما الطبع هكذا أوردناه ولا أوردنا لا هذا من لا من الظاهر أن أوردناه على اسلوب آخر نعم. ولكن لسدة الحاجة إليه أوردناه على اسلوب آخر فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وذلك فاضل. صادر عن وقارهم وسكينتهم وخشوعهم وعن علمهم وحلهم واسع وخلقهم, وخلقهم الكامل في لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين ومثل قوله وحشر, وحشر سليمان تنوده من الجن والإنس والطير فهم ينزعون يدافع مع ذلك يدل مع ذلك على حسن إرادة الملك وكمال السياسة والإداءة يدل, يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك, الملك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام وقوله تعالى كيف ذلك قول وحشر للسلمان جنوده من الجن والإنس فهم يزعمون يعني كل في عمله أصحص وهذا زين على حسن إدارة الملك لأننا لو اتعننا الأعمال كلها عند طائفة واحدة أو عند شخص واحد لنهار فأصاوه وعز عند البيان وز فإذا وز أفر فقال هذا على المال وهذا على السياسة وهذا على, وهذا على كذا وهذا على كذا فهو خير نعم وقوله تعالى وإذا سمعوا له وأعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين يدل على حسن الخلق ونزاهه النفوس ونزاهه النفس ونزاهة النفس على الأخلاق ونزاهة النفس عن الاخلاق الرذيله وعلى سعه عقولهم وقوه حلمهم واحتمالهم ومثل الاخبار الاغدار ومثل اهل الجاهليه بتقتيل اولادك اولادكم خشيه الفقر او من الإملاق يدل على شدة هلائهم وسوء, وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته وكذلك قوله عن أعداء رسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من الرنى يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر دينه ولا يتم كلمته وأمثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب, فكر لكل صاحب فكرة حسن أبقى عيدة السابعة والسستون يعني ما الأقوال إذا صدرت شخص تدل بها على حال كمالا أو نقصا فإذا وجدنا هذا الغرف المثلا في أموره متدبر لما يقول وما يفعل تدلنا بذلك على كمال عقل ووفور ذهنه واذا راى أن الأمر بعكس على سوء عقله وتدبيته يعني معنا أنه يستدل بالآثار على المؤثر هذه هو الصفر الشيء به على مؤثره هل قاعدة السابعة والستون يرشد إلى الرجوع إلى إلى الأمر المعلوم محقق عند ورود الشبهات والتوهمات وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا أن الموهوم لا يدفع المعلوم وأن المجهول لا يعارض متيقنا ونحوها من العبارات وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المستبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها أن يرجع إليها أن يرجع, الأمور أن يرجع, إليها, أن يرجع إليها الأمور المشتبه، المضرونة وقال تعالى في زدر المؤمنين المؤمنين عن القدس في إخوارهم المؤمنين ولولا يستمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين فامرهم بالرجوع إلى, إلى ما علم من إيمان المؤمنين الذي يدفع السيئات ويعتبروا هذا الأصل المعلوم ولا يعتبروا كلام من تكلم بما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تفونوا كالذين آلو موسى فبراه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه عن كل من كل عيب من كل عيب ونقص. قال فيه من من إذا, من إذا لا؟ من, من كل عيب ونقص؟ قاله فيه من قاله فيه من أذاه؟ قاله فيه من آذاه بأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى حتى من جميع المنقصات ويتحلى بجميع الكمالات اللائقة اللائقة بأمثاله. من, من, من أولي العزم فيحذر, فيحذر, فيحذر, الله فيحذر, الله فيحذر الله فيحذر الله فيحذر الله هذه الأمة ان يسلكوا مسبك من اذى موسى مع وجاهته فيؤذوا أعظم الرسل أعظم الرسل جاها عند الله وارفعهم مقاما ودرجة وقال تعالى فماذا بعد الحق الا الضلال ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق القاعدة الثامنة والستون من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة منها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا أوطالهم وأموالهم وأحبابهم لله فعوّبهم الله الرزق في الدنيا في الدنيا إنه قاعدة الرقم يعني هنا <تصفيق> منان... القاعدة 66 تقول المتقابلات يغني عن التصريح بالمفاضلة إذا القاعده الاوصاف المتقابلات يغني عن التصريح كان الفرق معلوما وهذه القاعده <تصفيق> لا ليش <تصفيق> منظر <تصفيق> لا 66 <تصفيق> ثاني عمر ستون وستون. القرآن، ويه... ها؟ ولا نبغاها القران لا إذا لا في ثانية. الشيخ رقم حتى عندنا السابعة ذكر الاوصاف المتقابلات ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن التصليح بالمفاضلة إذا كان الفرق معلوما وهذه القاعدة في القرآن كثير في القرآن كثير يذكرها, الله يذكرها في المقامات المهمة كالمقابله بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين الهيه الحق والهيه ما التواه فيذكر تباين الأوصاف, من من تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها التفاوت بينها من من بجأت تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها التفاوت بينها ويجاء التصريح التسليح الى للعقلاء. قال تعالى: أرباب متفرقون خير أم, أم الله الواحد القهار. الله خير أما يفكون أم من خلق السماوات والارض أم من خلق السماوات والأرض ولايات التي ولايات التي ولايات التي ورب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا مثل الفريقين كلاما والعصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا وقال تعالى قل أأنتم أعلموا بالله الله قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال قبلها ام من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه فهذا, فهذا, فهذا الموضع ترك القسم ترك ترى القسم ترى القسم الآخر كما ترك التصريح بالمفاضلة لعلمه من المقام فقوله من هو قانت آناء الليل إلى آخرها يعني كما الليل فكذلك ولا يأتي في هذا المعنى كثير وهو من بلاغة القرآن وعسلوبه, وعسلوبه العجيب كقوله أفمن يمشي مكببا على وجهه اهدى أمن يمشي سويا على صراط المستقيم ولما ذكر أصاف الرسول الرسول الداعي وما يدعو اليه وأعظم الناس وأعظم الناس معرضة له قال وإن أوئكم لا لعلى هدى أو في ضلال مبين فستبصر ويبصرون في أيكم المفتون لا إكره في الدين قد تبين الرشد من الغي فقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وذلك أنه إذا ميز إذا ميزت الأشياء تميز تماما وعرف مرتبها وذلك وذلك أنه إذا إذا ميزت الأشياء تم تميز تميزا تاما، فإذا ميزت الأشياء مراتبها في الخير والشر والكمال والنقص قارت التسريح بعد ذلك بالتفضيل لا معنى له والله أعلم. صحيح يعني شيء معلوم ما حاجة إلى أنهم جاد. الله خير أما شفون. معلوم، أي معلوم. إن الله خير. اما خَلَقَ خلق السماوات والارض وعنده كل سماع ما فان بثاب حياه حياه وهكذا الشيء المعلوم لو, لو ذكر لو ذكر الكلام وفي لاوى لا فايده اما هو قانط اناء لا يسجد يعني كما لا يقمت لا, لا في الليل ولا في النهار على الوصول الذي ذكره الله عز وجل وهكذا أن الشيء المعلوم يغني عنه ذكر ما يقابله مما هو معلوم أنه خير أو فرق متنازعون اين القاعدة التاسعة والستون من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه وهذه القاعدة وردت في القران في مواضع كثيرة فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الاولين الذين هجروا اوطانهم واموالهم واحبابهم لله فعوضهم الله الرزق الواسع في الدنيا والعز والتمكين وابراهيم صلى الله عليه وسلم لما اعتزل قومهم واباه وما يدعون من دون الله وهب له اسحاق ويعقوب ودرياص الصالحين وسليمان صلى الله عليه وسلم لما ألحس الخيل عن ذكر ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواه والشياطين كل بناء ورواه واهل واهل لما اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهيلا وهيأ لهم اسباب التوفيق والراحه وجعل وجعلهم هداية للضالين ومريم التي حفظت فرجها فنفخنا فيها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها ايه للعالمين ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات لله تعالى عوضه, عوضه من محبته وعبادته وإنابته وإنابته وإنابت إليه ما يفوق جميع جميع لذات الدنيا وهذا شيء مشاهد ان الانسان اذا ترك محارم الله عز وجل خوف من الله سبحانه وتعالى ورغبه فيما عنده من التواب فانه يجد في قلبه لذة وحلاوه وحبا للخير ما لا يمكن ان يوصف واذا غمس الإنسان في شهواته وفي لهويه وغفلته صار هذه اثر هذه الشهوات والرغب ولا وله صار حثث عليه فاجده يكون منقبضا إذا فارق هذه الشهوات طرفه عين انم اقر الى صدره نعم دليل انه <تصفيق> <تصفيق> اشرف <تصفيق> نعم فهو اشرف لك في القران نفهم بسوء ولا وقال العلماء المفسرون من السبب معناه صار أنه صار يغضب لقابها وعرجلها سوق جموساق ونعماء واضح، وذلك فأنه غضب لله عز وجل على نفسه وحرمه هذا الامر الأمر الذي ألحف به عن طاعة الله سبحانه وتعالى إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما استثلم لذبح ابنه وهو احب شيء الي في الدنيا ورثه الله عز وجل كله اتخاهو خديبه هي لها في ذنب. هي لان لأن, لأن عليه هو نفسه ليوكلفها على نفسي، ولهذا كان بعو استلق إذا ألحه شيء من ماهي عن طاعة الله أكله، أكله حتى يكون هذا الذي ألحه عن طاعة الله يحرقه ويزيله. يزول طيب إحراف مشان لا شيء. أح أحيانا يزول. بالسيارة. إيه. نعم. لو لو لو بديت لو بديت هاجي عنها صلاة الجمعة أو صلاة الجماعة. صرعنا على البردان، وبعدين ندمت، قلت السيارة إني أسف الجمعة الجمعة بحرق، لا إصلاح المال ل لإنكاي من, من حق لو قلت ليش مع هذا ولا كان نقول كل كل العقوبة لنا سنتا. أظن والله. ولكن نقول ما يترتب عليهما مصالح أكثر من من من كويه مال. ولكن هل هذا مشروع لنا أن نقول مثلا إذا إذا ألهانا شيء عندك الله أن نتلف هذا الشيء؟ ممكن بغيت. فصل. نعم. يقول لا ما لا ما نتلفه لأجل. تعزيز للنفس وضع النفس كان هذا الشيء يعني هنا لان براها عني اقول <تصفيق> فلسفه بالبديون اخاف اني اذا غضب لله عز وجل ثم رجعت لنفسي كنت اروح اسيفها كيف يعني؟ هم؟ هم؟ يعني يعني ينظر فيها ينظر لا شك إن إذا, إذا عن الله لا شك إنها شؤون. هذا من شؤن المرأة أن تكون سببا لإلحاء الإنسان عن طاعة الله إن يا ايها الذين امنوا إن من ازواجكم واولادكم عجوا ولكن أن من الأزواج من يكون عدوا لنا وحذر من ده. وهذا هو الواقع في بعض النساء في بعض النساء تطلب من زوجها أن يتعرض بها إلى السينما وأن يسافر بها للخارج وأن يمكنها من رؤية النساء كالسياس العاجيات وما أشبه ذلك وبعض الناس العرب بالله فهيمة ليس له إلا الشهوه فقط فهذه محل شغوتي لا يهمها ان أن يعتني بكل ما هنا نعم. يصادق رجولته عند وجود شهوته نعم. القاعدة السابعة: القرآن كثير بمقاومة جميع المفتدين ولا يعظم من جميع الشرور إلا التمسك بأسطوره وفروعه. إلا التمسك بأسطوره وفروعه. قد تقدم من عجلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الاصلاح وصلح، وفي طريقته في محاجة أهل الباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل، ويعرف ويعرف ويعرف, ويعرف الخلق. أن العصمة من الشرور كلها كلها التمسك بهذا القرآن ووصوله وعقائده وأخلاقه وأدابه وأعماله ولكن نزيد هنا بعض التصليلات فنقول أهل الشرور والفساد نوعا أحدهم المبطلون في عقائدهم وعاديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها ففي القرآن من احتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد على فساد أقوالهم شيء كثير لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح بالحق الواضح والبرهان الجليل ففيه الرد على جميع المبطلين من الدهريين والماديين والمعقلين والمشركين والمتمسكين بالأديان المبدله أو المنسوخة من اليهود والنصارى والأميين ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق واحسن تفسيرا يذكر أنه يذكر, يذكر الله يذكر الله خرج هؤلاء وينقضها ويبدي من الأساليب المتنوعة في ما هو معروف وتفصيل هذا بالجملة لا يحتمله هذا الموضع النوع الثاني من المقاومين من المقاومين للأديان والدنيا من المقاومين والدنيا والسياسات والحقوق الشيوعيون الذين انتشر شرهم وت, وت... وتفاقم أمرهم وثرت دعايتهم في طبقات الخلق سرايا النار في العشب الهشيم ولم يكن عن ولم يكن عن ولم يكن عند الأكثرين ما يرد صولتهم ويقمع شرهم وإنما عندهم من الأصول والعقائد والأخلاق والسياسات ما يمكن أمثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد ولكن ولله الحمد. القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل بمقاومة هؤلاء كما تكفل بمقاومة غيرهم وفيه من الأصول والأخلاق والعذاب الراقية ما يردهم على عقابهم, على عقابهم منهزمين فما فيه من العدل ووجوب الحق ووجوب الحقوق الحق العادلة بين طبقات الناس بحسب يصولهم وما فيه من إيجاب الزكاة والإزام بها ودفع حاجات الفقراء والمطبرين كيف؟ نحس بأحوالهم ما حض عليها القران من لزم الاعجاب لعليه أين؟ بعدها؟ أين؟ والحق والاخوه الدينيه الدينية الاسلاميه الإسلامية من تغرق عليه؟ و... بحسب بل... بل... احوالهم فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العادله بين طبقات الناس بحسب احوالهم وما فيه من ايجاب الزكاه والالزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين ووجوب القيام بالمصالح الكليه والجز... والكلية والجزئية وجوب حفظ الأملاك والحقوق كل هذا أعظم أعظم سد وأحتم حسن الوقاية من شرور هؤلاء المستدين وكذلك ما حظ عليه القرآن من لزوم العادات العالية والأخلاق الإسلامية والأخوة الدينية والرابطة الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الإقدام على تح... التي طريقها الأقوى تحليل الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على الرأسماليين الذين يجمعون ويمنعون فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر والاستعباد والطمع والجشع فإنه فإنهم لا ثبوت لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المخرب المدمر ما مر عليه فما معهم سلاح يقاوم سلاحهم ولا قوة تجابه قوتهم لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه الأطنة الذي فيه الاسم والقوة والقوة المعنوية والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الضل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزع التي لا تزعزعها عواصف الخراب بل, بل تقذف بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو ذاهق فإذا جاء هؤلاء المفسدون بالتعطيل المحر و الإنكار الطرف القرآن أبدأ القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله